لا يسمعون عزيزها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاصة دا يحزنهم فزع الاكمه وتتل قومهم ما لاءكوا هذا يومكم يَوْمَ نَقُضِي السَّمَاءَ قَيْسَ سِجِلٌّ بِالْكُتُبِ تَمَابَدَ أَنَّا أَوْلَخَ قِ நின் وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إن في هذا لبلاغا لقوم الحبيب